وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وضياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأت من الجنة منزلا ونسأله تعالى كما جمعنا في هذه الغرفة على طاعته أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في جنته إنه تعالى جواد كريم الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم اليوم إن شاء الله عز وجل موعدنا مع الحديث السادس من الأربعين النووية للإمام المبارك أبا يحيى زكريا ابن شرف النووي أبا زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب القيم الذي اشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجوامع ومرت الأيام ومررنا على خمس أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فهمناها وعرفناها وتفقهنا فيها ودرسناها رواية ودراية وهذا الذي عليه طلبة العلم وأهله واليوم إن شاء الله تعالى كما قلت الحديث السادس وهو حديث عده العلماء ربع الدين أو ثلث الدين وهو عظيم في بابه أصل أصيل يبنى عليه غيره من الأعمال من فهمه وعمل به وسار عليه نجا وفاز ووفق إلى الخير الحديث كما أخرجه البخاري ومسلم صحيحيهما من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات وجاءت رواية متشابهات كما سنبين في اختلاف الرواية وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس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 صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فهذا حديث متفق عليه عن صحابي النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهذا الحديث في ألفاظه زيادات ونقص وكلها بمعنى واحد وكما تعلمنا أن بعض الرواه ربما يزيدون الفاظا أو ينقصونها وذلك بسماعهم وقراءتهم هذه الأحاديث وتلقيهم إياهم وما دام اللفظ لا يخل بالمعنى وثبت السند فالحديث يقبل وهو صحيح أما إن كانت الزيادة من الراوي بحيث أنه أدرج ما ليس من أصل الحديث سواء في المتن أو الإسناد فهذا الإدراج ضعيف وهذا ليس في هذا الحديث فالحديث اختلفت ألفاظه من, بي من أو بين أبضاء الأزيادة والنقص وكلها بمعنى واحد كلها بمعنى واحد. فيقول أن علم من يشير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أنهم يتعلمون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما يقول الصحابي سمعنا او اخبرنا او اخبرنا النبي او يقول حدثنا النبي كحديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق وفي غيره من الادوات التي اعتبرها اهل الحديث من ادوات التحمل سمعت اخبرني حدثني قال لي وهكذا فكل هذه أخذت بألفاظ وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمتثلون كلما طيب الصوت واضح طيب الحمد لله ربنا يعني هذا أعلى شيء عندي اللهم استعلم طيب, طيب كنا وقفنا عند ماذا طيب فهذا كما قلت حال الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ما يكون من تحمل الحديث عن كل راو عن شيخه لتحمله بهذه الصغة فالصحبي النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين هذا اللفظ فيه من البيان ما يقول به المقام في ذكر الحلال والحرام وما يكون فيه من المتابعة والامتثال، وفي ذلك بين أهل العلم الحلال والحرام فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله الحلال ما دل الدليل على حله الحلال ما دل الدليل على حله أي ثابت بالدليل وربما ظاهر بالفطرة وربما كان ذلك بمجرد أنه قد أحله الله تبارك وتعالى فهو حلال فيكون ذلك ظاهرا وبائنا لذلك قال إن الحلال بين أي أن الله تبارك وتعالى فرض عليكم أمور فجعل لكم منها حلال ومنها حرام فبين الحلال وبين الحرام فهذا هو البيان كل شيء فيه حل فهو ظاهر لا يخفى على أحد ينظر إلى شيء ويقول هذا حلال وينظر إلى شيء آخر ويقول هذا حرام لذلك عرف الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله الحرام بأنه ما دل الدليل على تحريمه ما دل الدليل على تحريمه فالعبرة هنا بالبينة وبالدليل تقول إن هذا الأمر فيه حرمه او فيه حل مثلا الحلال كالطيبات من السماء من الثمار والبهائم والأشربة واللباس والنكاح النكاح والتسري على غير ذلك نعم فهذه أمور تدرك بالدليل بأنها فيها حل أحل لكم الطيبات والحراب فيه أمور كثيرة ودل عليها الدليل مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم و لبس الحرير للرجال والسر السرقة وغيت ذلك لو نظرنا إلى الأمور هذه لنظرنا إلى أمور كثيرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين لا يقول أحد أن السرقة مشكوك فيها أو ليس هناك دليل على أنها حرام فهذا مال مخصوب من صاحبه بدون إغضاه وحرمه الله تبارك وتعالى بالكتاب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وبيّن حرمة ذلك حرمة ذلك فكان هذا دليلا على حرمة السرقة فعد حرام والحلال أيضا كهذا والحلال أيضا كهذا أدى الله تبارك وتعالى بينه للناس كل ما هو فيه حل والنبي صلى الله عليه وسلم بينه أيضا لذلك الله تبارك وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء أي أن الكتاب أي كلام الله تبارك وتعالى نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تبيانا لكل شيء فيه الحلال والحرام وهو حجة إما لك وإما عليك ففيه تعرف الحلال وتعرف الحرام لذلك ما من أحد يقيم هذا الكتاب ويتدبره ويسير عليه إلا وقد عرف الحلال والحرام لذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فكان يعرف الحلال والحرام وكان أعرف الخلق بالحلال والحرام وكان أثقى الخلق لله تبارك وتعالى لأنه كان يتخلق بالقرآن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما رواية التي جاءت كان القرآن يمشي على الأرض فهذه رواية ضعيفة ولا تصح حتى لا يذكرها أحد أما الصحيحة فهو كان خلقه القرآن كان يتخلق بأخلاق القرآن التي هي كلام الله تبارك وتعالى انزله فهو يتصف بصفاته يأتمر بأوامره ينتهي عما فيه يحكم به ويسير عليه هذا هو الذي فيه خلق القرآن لكن أن يتمثل بالقرآن لأنه يمشي ويدخل في الخلق فلا لأن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يتشبه بالمخلوق فالحلال بين والحرام بين إما حلال محض وإما حرام محض ليس هناك شيء تقول فيه بعد أن بان وظهر أنه حلال تشك فيه ما ظهر ودل الدليل على أنه حلال لا يدخل في المتشابه لذلك ذرت وقال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا تفصيل فيه لا بد منه. لذلك يعني قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الأمور إلى ثلاثة أقسام قسم حلال بين لا اشتبه فيه. وقسم حلا حرام بين لا شبه فيه والحلال لا يأثم الإنسان فيه والحرام يأثم الإنسان فيه وبينهما أمور مشتبهات بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس هذه الأمور المتشابهات أو المشتبهات تكون بين الأمرين بين الحل والحرمة وفيهما وفيهما وبينهما اختلاف من حيث القبول أو الحل أو الحرمة أو ما أشبه ذلك فمثلا لو أكل أحد لحم، ويشك فيه فهنا أو شك قبل أن يأكل في أن هذا اللحم لحم لحم حرام بمجرد أنه شك فقط فالورع والتورع وغير ذلك من الأمور التي يجعل من نفسه عدم الوقوع في مثل هذه الأمور يبعد عنها لأن هذا لا يعلمه كثير لا يعلمه كثير إنما يدخل فيه ويعرفه الذين يتورعون والذين يبعدون ويتحرزون من هذه الأمور أن يقعوا فيها فالذي يشك في أمر مثل هذا لا يأكل ويتحرز من الأكل فيه حتى لا يقع في هذا الاسم وهو اكل الحرام فهنا عرف ان هذا فيه شك وهذا دليل على اننا لا نتحايل على الشر هناك بعضهم يقول ان هذا الامر ليس حلال وليس حرام وهذا فيه شبهة يعني مثلا بالامثلة الدارجة بيننا الآن عليكم السلام ورحمة الله أحدهم يذهب إلى وظيفة مثلا وظيفة في أي مكان وهذه الوظيفة ربما يكون فيها بعض الرشاوي أو يتكون بمعاملة الربا أو يتعامل في مثل هذه الأمور أو يعمل في البنوك أو ما أشبه ذلك وهناك خلاف بين بعض الناس وغيرهم في حرمة وحل الأموال التي تخرج لهذا الموظف فهنا تدخل في أمور مشتبهات لا نقول بأن الربا من أمور مشتبهات لا نقول ذلك نحن نقول أنه يشك أن المال الذي يأتيه فيه ربا ولكن لا أقول بأنه يعمل في بنك في معاملة الناس بالفلوس مع الناس بالأموال ويشك هذا حرام محض لأن هذا ربا معاملة الأموال الرباوية وغير ذلك هذا ربا ليس فيه شك أما أنا أتكلم الشك الذي أتكلم عنه أن رجل يذهب إلى مكان هذا المكان يشك أن هو يتعامل بالربا أو يفعل فيه راشاوي أو غير ذلك فهذا أمر فيه شك فهنا يكون التورع فيه أسلم والتحرز منه أو لا حتى لا يقع في ما بعد ذلك في الأمور التي لا تحمد عقباها لذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، فالأمر هنا بالاتقاء، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فأنت تتقي الشبهات أي تجعل بينك وبين هذه الشبهات حاجز، هذا أمر فيه شك لا لا أدخل فيه. ولا أفكر فيه لأنه فيه شك إما حلال محط وإما حرام محط لا أفكر في الأمور المتشابهة لأن ذلك ربما بعد دخولي في هذا الأمر يقع لي الأذى والحرمة وأمور أخرى لا أدركها الآن فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتتق الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقع في الحرام. لأنه لم يستبر ولم يتقي. ولم يجعل هناك دليل يسير عليه أو أمر ينتهجه فهو يستبرأ لدينه وعرضه بينه وبين الله تبارك وتعالى وأيضا يستبرأ لدينه وعرضه بينه وبين الناس لأنهم يعلمون أن هذا يفعل ذلك أو لا يفعل فإذا فعله قيل له أنك فعلت كذا فالأول أن يستدرئ لذلك بينه وبين الله ثم يتقي ذلك بينه فهذا الاستبراء معناه طلب البراءة لدينه وغير ذلك من الامور التي تجعل من الشخص ينزل بنفسه الى الدر يقول، فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه وعرضه الدين المعروف والعرض هو موضع يكون فيه المدف والزم من الإنسان فالأصل أنه إذا أراد أن أحد أن يسب أحد يسبه في عرضه أو يمدحه في عرضه هذا يكون فيه استبراء وبراءة وتقوى حتى يجعل بينك وبين هذا الامر بعد ولا يوقعك فيه وكما قال بعض السلف من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من اساء به ظن وهذا قول عظيم الذي يوقع نفسه ويعرض نفسه للتهم يفعل شيء فيقول الناس عنه أنه يفعل كذا وكذا يرتشي يأكل حرام يلبس أمورا غير ذلك فهو مشكوك فيه. فلو وضع نفسه في هذا الموضع من الشك لا يلومن من أساء به الظن لا يلومن من أساء به الظن لأنه جعل من نفسه عرضة للنقض والنظر فهذا قول عظيم من السلف رضوان الله عليهم من عرض نفسه للتهم من عرض نفسه للتهم لا ينمن من أنساء به الظن فلذلك عليكم السلام ورحمة الله مهم جدا أن نراعي الناس في أعمالنا لأن العمل والهيئة دعوة فهيئتك وعملك ومظهرك وقولك وفعلك كل شيء يدور حولك فهذا يكون فيه بالنظر إليك دعوة أنت تدعو إلى الله تبارك وتعالى بكل شيء حتى المظهر والكلام والفعل الذي يعرض نفسه لأن يجعل نفسه بين التهم لا يلمن من أساء الظن به لأنه لا بد أن يسيء الظن بك وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير يوما مع من صفية فكان الصحابة رضوان الله عليهم يمرون فقال لهم إنها صفية فهذا حتى لا يظن بأحد الظن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا ما نضع أنفسنا في موضع شك ونضع أنفسنا في موضع ريب لابد أن يكون الأمر فيه على نور وعلى بصيرة لا أذهب أنا وامرأة في مكان منعزل ويمر بنا أحد وبعد ذلك نلومه أنه يظن أننا على عراق علاقة فاسدة فهذا الذي فيه ذلك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة قال لهم رويدا إنها أمكم, أمكم صفية وإن كانوا لا يشكون فيه صلى الله عليه وسلم ولكن هو يعلمهم أنه لا يجوز بأحد أن يضع نفسه في موضع شك ثم يلومن غيره بأنه أساء الظن به فهذه قاعدة عظيمة بد أن نفهمها فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي يستبرئ ويتقي فاز ونجا والذي وقع في الشبهات وخاض فيها وسار عليها وتهاون فيها وقال إنها شبهات وهناك من قال بالجواز وهناك من قال بالحرام وأنا مع الأولى وأنا مع ما تهوى النفس وغير ذلك من ما يعني مما هو معروف بيننا من الذين يتحايلون على الشرع في الفتاوى ويقولون نأخذ بالأيسر وبغير ذلك ويسمعون لدعاة السوء فهؤلاء يقعون في الشبهات ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فهن انتقل من الشبهات إلى الحرام بوقوعه فيه لأنه لم يستبرئ هذا حديث عظيم يبين الأمر بملازمة الحق وبملازمة الحلال وترك الحرام والشبهات تركها او لا لذلك سميت شبهات الشبهة لم ماتذت سميت شبهة الا بانها فيها شر ولو لم يكن فيها ذلك لكانت حلال فالأولى بالمسلم أن يستبرأ لدينه وعرضه وأن يبعد عن هذه الشبه هذه الشبه فمن قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام نعم فمن انتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فهنا انتقل من الشبهات إلى الحرام والحرام منهين عنه والذي يقدم عليه سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر كالمتشابهات فهذا فيه الحساب و والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري الثوب للتجمل من الشبهة وتوقف في حد حد ما يؤكل وما يلبس منها وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخدها ولا يتعرض لها من الشيخ رحمه الله بيان في انه اذا الرجل قبل الشبهة الشبهة و بها لا يشبع منها فهو يشتري الثوب من هذه الشبهة للتجمل فيشبع بها ويحتاج ويزيد إلى ذلك والأكل والشرب والعيش وكل شيء فإذا فتح على نفسه بابا من هذا من هذه الأبواب أبواب الشبه ما سدّت ما سدّت وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله ما حارمه كما قال أهل العلم أنه جرت عادة الملوك أن يحمون شيئا من الأماكن التي يعيشون فيها كالزرع وغير ذلك. فكل ما يملكونه يحموه. لذلك يقول الراعي يرعى حول الحما. يوشك أن يرتع فيه يوشك أن يرتع فيه فكل ملك له حما وله محارم وله ملك يجعل ذلك الرما على أحد أن يأخذه أو يستعمله إلا بإذنه يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع في هذا بالنسبة لمن لمن وقع في الشبهات لأن ذلك جاء بعد قوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فالحلال ما حله الله والحرام ما حرامه الله فلا تقربوا الحرام ولا تتعدوا الحلال ولا تتعدوا الحلال كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فالذي يرتع في الحما و يدخل فيه يتعد ضرب مثلا بذلك كالذي يتعدى الحلال ويقع في الشبهات أمامه شيء فيه خوف من اقتراب إليه أو شبهة أو ما أشبه ذلك فهو تعدى الحلال ليدخل في هذه الشبهة فتخرجه هذه الشبهة إلى الحرام تخرجه هذه الشبهة الشبهة إلى الحرام كالرعي يرى حول الحما يوشك أن يرطع فيه ألا وإن لكل ملك حما أي أن كل ملك له حما يحميه وإن حما الله محارمه وإن حما الله محارمه وصف الله تبارك وتعالى التي بينها للناس في الكتاب والسنة، وفرض على الناس ألا يتعدوا هذه الحدود. ومن ذلك الأمثلة الكثيرة التي يطول فيها الكلام. ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه وهذا مثل أو ضرب من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل يراد به المعنى الذي هو لا يجوز لأحد أن يتعدى ما فرض الله عليه من الحلال و ذلك يعود لأول الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين نص ثابت قطعي فالشبهات لا تهمنا ولا يجوز لأحد أن يدخل فيها ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب الذي عليه الكلام، الذي عليه الذي عليه المعول إذا فسد فسد الجسد كله وإذا صلح صلح الجسد كله وكما قسم ابن القيم رحمه الله القلوب إلى ثلاث إلى ثلاث قلوب قلب صحيح وقلب ميت وقلب مريض فقلب الميت هو قلب الكافر وقلب المريض والقلب المريض هو قلب المنافق والاصحاب المعاصي وقلب سليم وهو قلب المؤمن والقلب هو يخرج منهم بعاث التي تؤدي إلى النية في الأعمال والأقوال وغيرها فالنية محلها القلب والتقوى محلها القلب لذلك كان هذا عاملا رئيسيا وله مصالح أساسية في الجسد في كل شيء سواء بين الأعضاء أو خارج الجسد فصلاح الجسد بصلاح القلب وصلاح الأعمال بصلاح القلب وصلاح الأقوال بصلاح القلب فمن فعل المحرم وأشربه في قلبه وقع في ذلك وخاب وخسر فالقلب يشرب هذه الذنوب والمعاصي وهذه مضغط مكونة من دم ذلك قال إذا صلحت صلح الجسد كله صلح الجسد كله من أعمال أو جوارح و أقوال وغير ذلك من الأمور أما إذا فسلت فسد هذا القلب وأصبح مريضا وأصبح ميتا فأتبعه الجسد بجوارحه وبلسانه وكما قال الحسن لرجل داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم، فصلاح القلب مطلوب، فلا بد من امتلاء القلب بمحبة الله تبارك وتعالى، ومحبة طاعته، ومحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ومحبة المتابعة لهم. فالقلب عليه دور كبير لإدارة هذا الجسد كما بينا هذا حديث عظيم ويعني هو أصل من أصول الدين وفيه من الكلام ما يطول ويتفرع منه مسائل كثيرة لكن كما يعني اتفقنا ان شاء الله تعالى يعني نيسر بما اراده الله تبارك وتعالى ليكون هذا فاتحة خيرين ان شاء الله عز وجل بارك الله فيكم ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا ويبقى عندنا في المرة القادمة ان شاء الله عز وجل الحديث السابع وإياكم نفع ملق وهو الدين النصيحة وهذا من الأحاديث المهمة جدا لبيان النصيحة ولمن وكيف إن شاء الله تعالى لو هناك كما اتفقنا على تسميع الأربعين النووية من الإخوة هنا في غرفة أخي زهير يعني الاخوة يسمعون وإياكم بارك الله فيك إما هذا الحديث أو الأحد وكما اتفقنا إن شاء الله تعالى في آخر مجلس لهذا الأربعين إن أرد الله لنا البقاء واللقاء سيكون هناك نصف ساعة إن شاء الله تعالى تقرأ فيها الأربعين وتكون هناك إجازة بالسماع والرواية إن شاء الله تعالى لهذه الأربعين عن الإمام النووي وزيادة ابن رجب إن شاء الله عز وجل لكن إن شاء الله تعالى ما زلنا في الحديث السادس فإن شاء الله تعالى نحاول أن نجمل في الكلام ونختصر إن شاء الله عز وجل حتى لا نطيل المجلس بإذن الله عز وجل طيب الذي يريد أن يقرأ بارك الله فيكم يعني قمت بإقامة هذا الأمر في تسميع الأربعين الأحاديث التي نشرحها لنرفع همة الإخوة يعني الأفضل تسميع لأن هذا يكون فيه شحذ الهم وعلوها حتى نختم هذه الأربعين حفظا إن شاء الله عز وجل فالدرس كل أسبوع كل أسبوع ولو حفظنا حديث كل اسبوع فقط لن تهينا من الاربعين بل من الخمسين حديث بزيادة ابن حتى يعني نتطرق الى كتاب شرحه ونحفظ احاليثه ان شاء الله عز وجل فالحفظ ليس له يعني شأن فيه أو تبع بالرواية أو بالإسناد أو بالإجازة لك يرفع من همتك من همتك و يساعدك في في الدراية تفهم الفقه وتستعريف وإذا سئلت أجدت وهذا الذي فيه أجدت يعني الامر بالفقه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن طلب العلم فريضة على كن في الامور التي فيها معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة وهذه الاصول الثلاثة التي او الذي اه اه والذين سنسأل عنهم ان شاء الله تعالى في القبر ان شاء الله عز طيب ما في اخوه طيب الله المستعان المحاضرات الماضية كان الاخوة عندهم علوه همه نسأل الله التيسير اما المحاضر الماضية واليوم يعني الاخوة لعلهم عندهم شيء نعم اللهم سعى نسأل الله السلام يعني هذا مجلس كل اسبوع لو الـ لو الـ الـ الـ الـ الشخص فقط اخذ حديث واحد ما دراه شيء فالله المستعان طيب خير ان شاء الله عسى وجل لعل في المرة القادمة ان شاء الله نجد يعني مهتمين بهذا به الامر بارك الله فيكم <تصفيق> نفع الله بكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهر الله أتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته